الا yeah من أثنى عشرة عينا قد علم كل أناس مشربا كلوا واشربوا بالرزق الله ولا تعثوا في الأرض مرسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك, فادع لنا ربك يخرج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 بين يديه وهدى وبشرى منين من كان ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله ومن يتبدل المفر بالإيمان فقد ضل سوا سماات وال أرض وإذا قضون عَادَنَّا وَبِهِ نَصِير وَإِذْ يُوسَى إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِلَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك الله والسبيل العليم صبغة الله ومن أحسن ونحن لمعابلون كل تحاملون كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُوُمْ بِخَارِدِينَ په <laughs> دې بېل <تصفيق> نه استيسر من الهدي ولا تحبقوا رؤوسكم حتى يدلوا الهدي محبا فمن كان لنكم مريضا أو بيأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا حسنًا وقنا عذابًا بين الناس ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه وحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يدكم نثل الذين خلوا من قبلهم مستهم وإذن ما أكثر من نفعيما ويسألونك ماذا ينفعونه قول العفو كذلك يبين الله لكم الآيات أعلم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامات إن تخالبون فيإخباركم والله يعلم المفسد من المسلح ولو شاء مال <تصفيق> این مطوع وعالنا dada ومقيد په دې کې فالذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل ان باتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة صاروا فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات نعلكم الذين يكون إلى أجر ذلكم أقصق عند الله وأقرب للشهادة وأدنى ألا تقتابوا وأدنى <تصفيق>